اللهم صل عليه صلاة ترفع بها درجته وتغفر بها ذنوبنا وتجمعنا ببركتها مع نبيك الكريم وارض اللهم عن آل بيت نبيك الأطهار الذين قلت فيهم وقولك الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وارض عن صحابته الأخيار الذين قلت فيهم وقولك الحق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم وحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله صلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوادث الكبيرة تتعدد نظرات الناس لها فلا تستوعبها ونحن اليوم أمام ذكرى لحادث كبير غير وجه التاريخ بعده وأسقط دولة الباطل هذا الحادث هو يوم فتح مكة ولا أستطيع أن أتحدث عنه حديث مدرس التاريخ لأنني في السنوات الماضية تحدثت في هذا الموضوع كثيرا ولكنني أقف أمام بعض اللقطات دارسا ومحللا فصلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرون يوم هجرة النبي وتذكرون ان اخر نظرة القاها النبي على مكة موضعا وباكيا وخاطب مكة كأنها حبيب غال يسمع ويرى قال لها والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج صار النبي إلى المدينة بشوق يجذبه إلى مكة في وسط هذا الصراع بين العاطفة والمستقبل وفي وسط الطريق بين مكة والمدينة انزل الله جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة انضي يا محمد الى مدينتك وإلى رحلتك فإن الله الذي أخرجك من مكة في ظلمة الليل سيعيدك إليها ظافرا منتصرا وفي هذا يقول القرآن الكريم في صورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك الى معاد قل الرب اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وعد من الله ان الذي فرض عليك القران لا رادك الى معاد ودارت الايام واحدث القدر ما احدث. وقيادة العالم في يد الله. ثم شاء الله ان يرجع نبيكم الى مكة. لا في صحبة الصديق فقط. ولكن في صحبة عشرة الاف مقاتل. اذا نادى محمد على احدهم قال لبيك يا رسول الله وسعديك بابي انت وامي يا, يا رسول الله وحقق رب العالمين وعده للنبي وعاد الى مكة رافع الرأس عزة خافضها تواضعا لله رب العالمين وهذا الامر يذكرني بمواقف اخرى وآيات كبار يذكرني بوعد الله لام موسى عليه السلام ان ام موسى تضع ولدها في أيام كان كل ولد يقتل وموسى ولد فأي مكان تخفيه فيه إن عيون فرعون أكبر من أسرارها فماذا تفعل؟ ولكن رب العرش يوعد يعد ام موسى وهو حين الى ام موسى ان ارضعيه ارضعيه اسمع الاية العجيبة فان خفت عليه ان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي الله اكبر انتو اتوقع ان يقول لها القرآن انخفت عليه فاحفظيه عند خالته او عند عمته لكن رب العالمين يتحدى الناس انخفت عليه فالقيه في اليم اي كلام هذا الامر يصدر الى ام موسى انخفت على ولدك من فرعون فالقيه في البحر تلقيه في البحر قوم تلقي بولدها في البحر لكنه عظمة الامر الالهي هل سيعيده البحر الي يا رب هل سيعيده اليم الي قال لا فليلقيه اليم بالساحل وبعد ان يصل ولدي الى الساحل يا رب هل ستعيده الي قال لا يأخذه عدو لي وعدو له فإذا أصبح موسى بين يدي فرعون عند ذلك سأعيده إليك يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عينه، واشتد الأمر ووصل فرعون بين ووصل موسى بين يدي فرعون وعند ذلك اصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان على قلبها وشاء الله ان يصدق وعده وان يعيد موسى الى امه وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت لكفلونه لكم فرددناه إلى أمه إن الله الذي صدق وعده مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر هو الله الذي صدق وعده مع أم موسى عليه السلام. هو الله الذي صدق وعده مع المسلمين ان يمكن لهم في الارض وان يفتح لهم بلاده وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم منهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم اما يعبدون لا يشركون شيئا. ان الله صادق الوعد ومن اوفى بعهده من الله وان التجارب وآلاف التجارب تثبت صدق الله في وعده من أجل ذلك أقول لكم يا شباب إن الله وعدكم على الخير جنة وإن الله وعدكم على الإيمان نصرا وإن الله وعدكم ما وعدكم به في القرآن فجدوا في العمل فمن أوفى بعهده من الله وانتقل مع الحادثة الكبيرة حادثة الفتح لألتقي مرة ثانية بأبي سفيان عندما نقضت قريش العهد وتوقعت أن النبي سيفتح مكة ذهب أبو سفيان في سفارة الى رسول الله يريد امداد العهد ولم تكن هناك الفنادق الفاخرة التي نراها الان فنزل في بيت بنته ام حبيب ام حبيب لكن ابا سفيان ما ان دخل على بنته وهم ان يجلس على فراش متواضع القيمة المادية بسيطا حتى انحنت بنته ونزعت الفراش فنظر اليها ابو سفيان وقال لها اترغبين بي ان اجلس على هذا الفراش المتواضع قالت لا ولكن هذا الفراش يجلس عليه رسول الله فلا يليق ان يجلس عليه مشرك مثلك فلما رأى الامر هكذا توجس خيفة من مهمته وخرج يبحث عن رسول الله وهنا اقف قليلا لأقول لكم إن الاسلام في المجتمع الجديد اصبح هو النسب. اصبح هو النسب. فعندما سألوا بلال ابن رباح الحبشي من ابوه? قال لهم بلال ابي الاسلام لا ابى لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم لقد اصبح الاسلام اخوة ونسبا بين المسلمين وقطع الاسلام كل الاصر التي كانت بين المسلمين وبين الشرك فهو احد الصحابة يأسر مشركا في معركة ويصحبه الى رسول الله فامر المشرك باخيه من امه وابيه فيناديه يا فلان انني اسير فيلتفت المسلم الى اخيه المسلم ويقول له شدد على عثيرك فانه فرصة وان الله غلية وسوف تفدي ولدها بمال كثير. فقال له اهكذا توصي باخيك? قال له المسلم لست اخيه ولكن اخيه هو الاسر لان الله اخى بيننا بابوة الاسلام. بل الا ابا بكر الصديق يقول له ولده عبد الرحمن والله يا عبي لقد رأيتك يوم بدر وكنت استطيع ان اقتلك ولكنني لم اقبل فيقول له ابو بكر والله لو رأيتك يا ولدي لقتلتك لو رأيتك لقتلتك لقد غير الاسلام المفاهيم غير مفاهيم العشيرة الخبيلة التعصب للدم التعصب للارض التعصب للتراب وجعله فقط التعصب لاخوة الاسلام وعمعم به تعصبا وانا اعني كلمة التعصب لأن التي يخاف الكثير ان نوصف بها اترفع بفراش النبي أن يجلس عليهم مشرك مثلك. واسير مع الحادثة الكبيرة. لارى رسول الله. لارى رسول الله. يدخل مكة. عافيا عن اهلها. وانتم تعرفون قصة العفو الاكبر. الذي لم تعرف الدنيا مثله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنني لم أناخش معكم قضية العف لأنكم تعرفونها ولكن أقول لكم إن كل الأنبياء جاهدوا من أجل أن يكسروا الأصنام فتكسرت الأصنام وعادت بعدهم مرة ثانية هكذا فعل كل الانبياء ولعلكم على ذكر مما فعله ابراهيم الخليل عندما كسر الاصنام وجاءه القوم يهرعون اليه من فعل هذا بالهتنا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اتوا بابراهيم انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم? قال له لماذا تتهمونني؟ لقد ضبطتم سلاح الجريمة مع كبيرهم هذا. بل بانفعله كبيرهم هذا فاسألوهم. ان كانوا ينطقون. ان كانوا ينطقون فالفاعل كبيرهم. وان كانوا لا ينطقون فانا الفاعل. عند ذلك ذهب المشركون بالفعل الى الاسلام. وقالوا لهم انكم انتم الظالمون. ثم انتبه المشركون من عثر الصدمة التي اوجدها ابراهيب في حياتهم. ثم يقول القرآن ثم نكسوا على رؤوسهم. اصبحت رؤوسهم في الاسفل وارجلهم في الاعلى لشدة الصدمة العقلية التي احدثها ابراهيب. ثم نكسوا على رؤوسهم. نكسوا على رؤوسهم. وخجلا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بدأ ابراهيم بعد تكسير الاصدام يوقز العقل البشري يوقز العقل البشري لكن سرعان ما عادت الاصدام مرة ثانية بعد ابراهيم اما نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن حقك ايها المسلم ان تفخر عن نبيك هو النبي الوحيد الذي استطاع ان يكسر الاصنام فتختفي الى الابد. ايذ استطاع ان يهدب دولة الاصنام. لماذا? لانه لم يكسر الاصنام كما فعل ابراهيم من اجل ان يوقظ العقل البشري. ولكنه ظل واحدا وعشرين عاما يوقظ في العقل البشري. يوقظ في العقل البشري. فلما نجح النبي في ايقاظ العقل البشري جلس النبي وترك الذين عبدوا الاصنام بالامس هم الذين يكسرونها بايديهم فاختفت الاصنام الى الابد فعندما نحتفل بشهر رمضان وبيوم الفتح الاكبر في هذا الشهر الكريم فانما نحتفل باليوم الذي اختفت فيه الاصلام الى الابد لان النبي احيى العقل البشري فكسرت العقول الاصلام ايها الاخوة الكرام هذه ذكريات لا نملك الا ان نعيدها في كل عام متفننين شيئا من جمال العرب وحماس الإيمان وصدق الكلم لعل الله سبحانه أن يرزق المسلمين اليوم بيوم من النصر اعتز به وتعتز الأجيال به كما اعتززنا نحن بيوم بدر وبيوم الفتح وبيوم موقعة حطين وبيوم وبغير وبعين جالوت وبغيرها من الأيام الخالدة في حياة أمة الإسلام اللهم ارزقنا نصرا تشرح به صدورنا وتثبت به أقدامنا ويعتز من بعدنا من المسلمين به كما اعتززنا نحن بانتصار الإسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بإجابة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمد العبده ورسوله البشير النذير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغه من الشفاعة ما يشفع عنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وارض اللهم عن آل بيت نبيك الأطهار وعن أصحابه الأبرار وعن كل من دعا بدعوته وسار على سنته إلى يوم الدين صلوا على حبيبكم رسول الله جاءتني أم قبل سعودي إلى المنبر بنصف ساعة تبكي تبكي وتتسلى بالإيمان. قالت لي حوار طويل لا داعي له. المهم أنهم عقدوا لبنتها على شاب لا ترغب فيه. ولما أوشكت أيام الزفاف. طلبت البنت الطلاق إنقاذا لها لكن مركز الأسرة الكبير وسمعتها منعت الأسرة من هذا الفعل فكانت النتيجة أن أشعلت النار في نفسها وماتت وأمرها الآن بين يدي الله في محكمة العدل المطلق يا حضرات الآباء ويا حضرات الأمهات عودوا إلى دينكم في قضية البنات فإن بعدنا عن الإسلام إلى قانون العشائر قد اورثنا شرا كبيرا يا حضرات الآباء ويا مسلم الشباب احتكموا الى الاسلام في مواضيع الزواج فانني اعرف ان بعض الناس ان جلست معهم تحدثوا عن الاسلام حديث الفلاسفة عن الاسلام وتحدثوا عن فقه الاسلام حديث مالك والشافعي عن فقه الاسلام اما عند التطبيق العملي لموضوع الزواج فانهم يحتكمون الى غير الله يحتكمون الى قانون العشائر الاحتكام الى قانون العشائر فيما يخالف دين الله ومنهج الله جر علينا البلاء العظيم. جاءتني تبكي واسأل الله للام المعذبة ان يرزقها الصبر. أسأل الله للأم أن يرزقها الصبر وللأسرة أن يرزقهم الله الصبر وسوف لا أتحدث كثيرا عن موضوع المرأة في الإسلام لأن أخي وصديقي الأستاذ إبراهيم النعمة قد أعد رسالة في هذا الموضوع وجاءتنا هذا اليوم وصادف مجيئها مجيء الأم من محافظة ثانية لتروي لي قصة المأساة قصة الفتاة التي انتحرت وماتت على ما ماتت عليه من أجل الاحتكام لقانون العشائر اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بالإسلام وأن تهدنا إلى الإسلام وأن تجعل الإسلام منهجنا اللهم اجعل الإسلام منهجنا في حياتنا اللهم اجعل الإسلام منهجنا في حياتنا اللهم جنبنا كل طريق غير طريق الإسلام إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم إني أسألك لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن تجمع كلمتهم وأن توحد صفهم وأن تغرس حب الإيمان في قلوبهم فلا شيء عليك بمستحيل لأنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وسحائب رحمتك مترا على من انشأ هذا المكان وعلى كل من يسعى لتعميره وعلى كل من يعمل للدعوة الى الله فيه ثوابا متصلا موصولا الى يوم الدين اذكروا الله اذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبه يرضى عنكم